وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحَى إِنَّمِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إلا أنا, إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا أكاد لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عطايا أتوكأ عليها وأهش بها على ظنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال قُدّها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاً من غير سوء إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى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 إنك كنت بنا بطيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى